وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَى في الْأَرْضِ رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تَذَكَّرُونَ تذكرون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 اموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 أن نقول لهم كن فيكون والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ من قبلك فزين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدا, وهدا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون لَكُمْ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا, لبنا خالصا سائغا للشاربين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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف أَلْوَانُهُ فيه شفاء للناس إِنَّ في ذلك لَآيَةً لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أَزْوَاجًا وجعل لكم من أَزْوَاجِكُمْ بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا, يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال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 وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب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 الله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَوِبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ من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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لِلْمُسْلِمِينَ الله اللَّهَ بالعدل بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم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 وأولئك هم الغافلون لا جرم أَنَّهُمْ في الْآخِرَةِ هم الخاسرون ثم إِنَّ ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك من بعدها لغفور رحيم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 وَإِنَّ ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم, وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله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 ان الله مع الذين اتقوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون